الوحدة الحادية عشر الناس والأماكن الدرس الرابع والستون الأصوات وفهم المسموع أولا الأصوات التدريب الأول استمع وأعد ثابت حارث ليث سامر التدريب الثاني السمع واعد ساره ساره ثانيه ثانيه ثورة ثورة سناء ثناء ساب ساب ديسار ديسار كسب كثب مأسور مأسور نسر نسر أسرى أسرى حدث حدث جس جس رفس رفس عابس عابس أرس أرس التدريب الثالث استمع وأعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا inna allaha thalithu thalatha wa la yahmilu athqaalahum wa athqala مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك فإن ومثال كلمة خبيثة كشجرة خبيثة جثثت من فوق الأرض ما لها من قرار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 الوحدة الحادية عشرة الناس والأماكن الدرس الرابع والستون ثانيا فهم المسموع التدريب الأول استمع إلى الحوار ثم ضع الرقم في المربع المناسب واحد كيف تقضي الوقت أذهب إلى شاطئ البحر هل تذهب الأسرة معك؟ نعم تذهب الأسرة معي اثنان كيف تقضي الوقت؟ أذهب إلى البحر هل يذهب الأصدقاء معك؟ نعم يذهب الأصدقاء معي ثلاثة كيف تقضي الوقت؟ أذهب إلى السوق هل تذهب الزوجة معك؟ نعم تذهب الزوجة معي أربعة كيف تقضي الوقت؟ أذهب إلى المكتبة هل يذهب الأستاذ معك؟ نعم يذهب الأستاذ معي التدريب الثاني استمع إلى الحوار ثم أكمل العبارات أين تعمل؟ أعمل في الشركة كم يوما تعمل في الشركة؟ أعمل خمسة أيام ماذا تعمل؟ أنا مهندس ومتى العطلة؟ الخميس والجمعة أين الشركة؟ الشريكة في الرياض التدريب الثالث استمع إلى الحوار ثم أكمل العبارات من أين حضرت يا بد؟ حضرت من باكستان هل حضرت للعمل؟ لا حضرت للدراسة هل تسكن في المدينة؟ نعم أسكن في المدينة كيف تذهب إلى الجامعة أذهب بالحافلة أين تقضي العطلة أقضيها في القرية التدريب الرابع استمع إلى الفقرة ثم أجب بنعم أو بلا ترك حارث مدينة بغداد بغداد مدينة جميلة انتقلت الشركة إلى جدة حارث مدير الشركة في جدة جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا يذهب حارث مع الأسرة إلى شاطئ البحر ويذهب حارث إلى مكة لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام تستغرق الرحلة من مكة إلى جدة ساعة واحدة تقريبا التدريب الخامس أجب عن الأسئلة التي تسمعها هل معك الجنسية السورية؟ ماذا تعمل في الشركة؟ كيف تذهب إلى المدينة؟ ماذا تفعل يوم الخميس؟ لماذا تدرس العربية؟ هل تستيقظ مبكرا؟